الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم باخرتهم يقيمون اولئك على هدى من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 استكبرا كان لم يسمعها كان في اذنيه وقرا فبشروا بعذاب اليم ان الذين امنوا وعملوا الصالحات لهم جنات خالد فيها وعد الله حقا وهو العزيز الحكيم خلق السماوات بغير عمد ترونها 126. وألقى في الأرض رواسي أن تميد لكم وبث فيها من كل دابة وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا بِهِ مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ النَّاسَ مِن دُونِي بل الظالمون في ضلال مبين ولقد آتينا نقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد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 124. حملته أم وهنا على وهن وفصاله في عامين 125. أنشكر لي ولوالديك إلي المصير 126. جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبوا ما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنا فَإِذْ تَكُمْ إِثْقَالَ حَبْتٍ مِنْ خَرْدَلٍ فَتَكُمْ فِي صَخْرَةٍ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ أَوْ فِي السَّمَاوَاتِ أَوْ فِي الْأَرْضِ يَأْتِ بِهَا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ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 129. And consider yourself in a grave and speak from your sound. تَرَ the sound of the sound of the beast is the sound of the beast. 120. 129. And of the people, those who stand in God are not a science, nor a huddle, nor a book of art. 120. And if they said الشيطان يدعوهم الى العذاب السعيد ومن يسلم وجهه الى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروه الوثقا والى الله عاقبه الامور ومن كفر فلا إِلَى لَيْلَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُ بِمَا عَمِلُوا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ نُمَتِّعُهُمْ قَلِيلًا ثُمَّ نَضْطَرُّهُمْ إِلَى عَذَابٍ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 ولو ان ما في الارض من شجره اقلام والبحر يمده من بعده سبعة ابحر ما نفدت ما كلمات الله ان الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم الا كنفس واحده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 أَلَمْ تَرَ أَنَّ الْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِنْعْمَةِ اللَّهِ لِيُرِيَكُمْ مِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ وَإِذَا وَشِيَهُمْ مَوْجٌ كَالظُلَلِ دَعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينِ 124. فلما نجعهم إلى البر فمنهم مقتصد 125. وما يجحد كُلُّ إلا كل ختار كفور النَّاسُ يا رَبَّكُمْ الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا ان وعد الله حقا فلا تغرنكم الحياه الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور